وَادْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ولئن إِلَى رَبِّي لأبدن خَيْرًا சாரிச்ச مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ கால நூ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أكفرت بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ من نطفة ثُمَّ அக்கௌலக்கமி தோற சும்மி اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا கொல்ஷ இல்ல இல் தரி அன கொல்ல மீம வலத தாச ரீ يُتيعُ خيراً من جنتك ويُرسل ويُرسل عليها حثباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع عليه طلباً وَأُحِيطُ بِثَمَارِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّمُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَقَفِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ فَأَصْبَحَ يُقَلِّمُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَقَفِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُوْمُ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ أَوْ نَصَرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ الْخَيْرُ فَوَابٌ وَخَيْرُ عُقْبًا وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فاختلف فيه نبات الارض فاصبحها شيئا تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا